غدة ذات دلال ومرح يجد ناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح فيها مضطر خلقت من كل شيء حسن طيب فاللي ت فيها مضطر زناها الله بوجه جمعت فيه اوصاف غريبات الملا بعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته يا نظرة الملك ولا إلا الفراق. ولقد من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا أترى خاطبها يسمعها تدير الكأس طورا والقدح في رياض مورق نرجسه كلما هب له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفى. من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرع يا حبيباً لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح. لا تكوننا كمن جد إلى منتها حاجته ثم جماح لفما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألاح غدة ذات دل يجد الناعت فيها قطرع خلقت من كل شيء حسن قيب فليت فيها مطر ترجمة <تصفيق>